بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ماذا ما ترى ما كيف تستبدل كيفست؟ كيفست؟ هل يكفي الشوق هل يكفي؟ هل يكفي؟ هل يكفي؟ اين التالون فاين فاين لكتاب الله من يريد من, يريد؟ من سيكون ميت ن <سؤال> الباب باب الجنة ترى ما بين المصر مسيرة أربعين عاما من يدخل م ا ب ي ن ا ل م ص ر ج ن م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن عاما كلكم سيدخل بابها نعم ايها المسلم مسلمون وهو كظيظ من الزحام والزكاه ا ل م ن ا د ي و ا ل خ ل و ه ا بسلام أ و ل من يفتح لهم باب ا ل ج ن ة رسول الله الجنة من سيكون مع رسول الله سلام عليكم بما صبرت ونعم ع ق ب الدار ونسمت لهم منابر منه ومنابر من لؤلؤ و خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ستكون يا عبادي عليكم أبيك لا جمال على وعلى قدر أنتم م ا و س و ر ه النابلسي ل للعلوم ا ن أ ع الاسلاميه ل ج ن و ي ت ي ر و ت ج اتستبدل هذا النعيم اتستبدلون الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير أ ي ه ا المشتاق و ن هل يكفي ان ل ل ش و و ق ا ت م ي إن سمت نفسك تكون مرافقا لرسول الله فاعد العد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر اخي المسلم ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح ق ر ا ء ة القرى يا ملك الجهاد اي اخي اي اخي اي اخي اي ا خ اي اخي اي ا خ اي اخي اي ا ي اي اخي ا ل اخي ا ل اخي اي اخي اي د خ ي اي اخي اي اخي اي اخي اي اخي ا اخي ا اخي اي اخي اي اخي اي اخي اي اخي اي اخي اي اخي اي خ ي ا استقبلتك م ل ا ئ ك ة الرحمن بادر بك ل ى م و ل ا ك ي ا م ا ع ب سلام ع ل ي م ا ص ب ر ت ق ط ضاع في عصياني وتسرما ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ر و ا س ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي بالرياض ت ق د م من يدخل الباب ح ا ض ر ة للشيخ محمد بن عبد الله فلا من ض ل له و م يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 إ ن الله كان عليكم رقيبا أ م ا بعد فيا أ م ة ا ل إ س ل ا م من يريد أ ن يدخل بابا يطل على حدائق غنا أ ر ض ه ا خضراء وفيها أ ن ه ا ر خ ل ا ب ة و أ ش ج ا ر ج ذ ا ب ة ومناظر س ا ح ر ة وثمار يانعه كلكم سيدخن بابها إ ل ا من أ ب ا ه وقد تتعجبون من يابى دخول هذه الحدائق ا ل ر ا ئ ع ة والروضات ا ل ف ا ئ ق ة كما تعجب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم كل أ م ه يدخل ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا من أ ب ى قالوا ومن ي أ ب ى يا رسول الله من ي أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى نعم أ ي ه ا المسلمون من أ ط ا ع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على منهاجه واقتفى أ ث ر ه دخل ا ل ج ن ة ومن تنكب سنته و أ ع ر ض عن هديه وخالف شرعته فقد أ ب ى أ ب ى عن دخول ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين والتي ن س أ ل الله ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته ا ل ع ل ا أ ن نفوز جميعا بها و أ ن ننعم بنعيمها أ ي ه ا المسلمون قبل أ ن نحلق في ج ن ة الرحمن أ ر ج و أ ن تسرحوا معي بخيالكم وتتصوروا و أ ن ت م في هذه اللحظات و ك أ ن ن ا ا ل آ ن نساق إ ل ى ا ل ج ن ة زمراء مستبشرين فرحين فاذا وصلنا ابواب الجنان ماذا ترى ترى ما بين المصراعين مسيره اربعين عاما ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ويكون اول من يفتح لهم باب الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أ و ل من يقرع باب ا ل ج ن ة فيا لله فيا لله من سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع الله الله عليه وسلم فيدخل معه في ا ل ز م ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ج ل ن ة الرحمن ف إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة ينادي المنادي إ ن لكم أ ن تصحوا فلا تسقموا ابدا و إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا أ ب د ا وان لكم ان تشفوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة اورثتموها بما كنتم تعملون فيا لسعادتك العظيمه عندما تدخل باب الجنه من بين الخلق الذين قد ازدحموا على بابها ف إ ذ ا دخلت استقبلتك م ل ا ئ ك ة الرحمن تهنئك ب س ل ا ب ة الوصول سلام عليكم طبتم ت م سلام عليكم بما ب ص ر سلام عليكم بما صبرتم, سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار و إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة ف إ ن ك ستكون على قدر أ ب ي ك آ د م ستين ذراعا في الطول و س ب ع ة أ ذ ر ع في العرض وعلى ميلاد عيسى عليه السلام في العمر ثلاثا وثلاثين س ن ة وعلى جمال يوسف عليه السلام قد نزع الله من قلبك الغل والحسد وقد البسك الله ثيابا خضرا من سندس واستبرق وحلاك باساور الذهب واللؤلؤ ولا تخش يا اخي ضيعه في الجنه لا تخش ضيعه يا اخي فان الله سيعرفك على الجنه كما تعرف بيتك و أ ه ل ك ا ل آ ن يقول الله عز وجل ويدخلهم ا ل ج ن ة عرفها لهم ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده إ ن أ ح د ه م بمنزله في ا ل ج ن ة أ د ل منه بمسكنه كان في الدنيا ف إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة يهدي لك ربك جل جلاله ه د ي ة وهي ز ي ا د ة كبد الحوت وهي من أ ط ي ب الطعام ثم ينحر ثور ا ل ج ن ة الذي كان ي أ ك ل من أ ط ر ا ف ه ا وتشرب من عين فيها تسمى سلسبيلا ثم تسرح في ا ل ج ن ة و ب ا ذ ا ترى يا أ خ ي ترى التراب الذي من الزعفران والطين الذي من المسك ترى الحصباء ا ل م ت ن ا ث ر ة من اللؤلؤ والياقوت ترى ا ل أ ش ج ا ر التي سيقانها من ذهب وتنظر إ ل ى ظلها الطويل الممدود الذي يسير الراكب فيه م ي ت عام لا ل ي خ ط ع ه وقد امتلات تلك ا ل أ ش ج ا ر ب أ ن و ا ع الثمار فهذا عنب و آ خ ر رمان ف ت أ ك ل منها ما تريد بلا م ش ق ة ولا عناء فقطوفها دانيه إ ذ ا هممت أ ن تتناول من ثمارها نزلت إ ل ي ك وبين أ ن ت تسير في هذه الحدائق الغناء ترى ا ل أ ن ه ا ر تتفجر من أ ع ا ل ي ا ل ج ن ة وهي تسير وتجري من تحتك نعم إ ن ه ا أ ن ه ا ر من ماء غير آ س ف و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى ثم تطل على نهر الكوثر فترى خيام اللؤلؤ على حافه النهر قد وضعت عليه فتنظر في النهر ف إ ذ ا هو يجري على الدر والياقوت وتربته أ ط ي ب من المسك وماؤه أ ح ل ى من العسل و أ ب ي ض من الثلج وبينما أ ن ت تسرح وتمرح في الجنان ترى هناك القصور العظام ا ل م ب ن ي ة ليس من الحجر والتراب بل من الذهب و ا ل ف ض ة ثم تدخل خيمتك والتي صنعت من لؤلؤ م ج و ف ة طولها ستون ميلا اي ما يوازي م د ي ن ة الرياض وهذه اللؤلؤه غير الغرف والقصور التي أ ع د ه ا الله لك بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ ا ل أ ن ه ا ر ويطوف عليك الولدان المخلدون الذي إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها أ ل و ا ن من الطعام و أ ص ن ا ف من الشراب وقد جعل الله عز وجل قضاء ا ل ح ا ج ة عرقا يفيض من جلدك كرشح المسك وقد هيا الله لك زوجتين من الحور الحساد و ط ه ر ت ي ن مما يستقدره ا ل إ ن س ا ن ترى مخ سوقهما من وراء اللحم فيا لله ما حالك يا عبد الله و أ ن ت بين هاتين الحور وبدان يتغنين لك ب أ ص و ا ت س ا ح ر ة ويقل و نحن الخيرات الحساد أ ز و ا ج قوم كرام ما حالك وهن يقل لك نحن الخالدات فلا يمتن نحن ا ل آ م ن ا ت فلا يخفن ا نحن المقيمات فلا يضعن ا كيف تستبدل يا عبد الله كيف تستبدل هذا النعيم بسماع أ ص و ا ت أ ر ا ذ ل ل خ ل ف من ا ل م غ ن ي ن والمغنيات وتديم النظر في وجوه النساء العاهرات في الصحف والقنوات أ ت س ت ب د ل الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير وتصور يا أ خ ي و أ ن ت في ج ن ة الرحمن تتحدث مع إ خ و ا ن ك و أ ح ب ا ب ك عما كنتم تفعلونه في الدنيا ويقول بعضكم لبعض لقد كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لقد كنا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ندعو ربنا ونرجوه ان ربنا لبر رحيم أ ي ه ا المسلم إ ن كل ما مر عليك من هذا النعيم العظيم ليس بشيء اي وربي ليس بشيء عند يوم المزيد عندما ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقول سمعا وطاعه وينهضون إ ل ى الزياره مبادرين ف إ ذ ا بالنجائب قد وعدت لهم فيسوون على ظهورها مسرعين حتى إ ذ ا انتهوا إ ل ى الوادي الواسع الذي جعل لهم موعدا و ج م ع و هنالك فلم يغادر الداعي منهم أ ح د ا أ م ر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ز ب ر ج د ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة حتى إ ذ ا استقرت ّ بهم مجالسهم و ا ط م أ ن ّ ت بهم أ م ا ك ن ه م نادى المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا يريد أ ن ينجزكم فيقولون ماهو أ ل م يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا ا ل ج ن ة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 فلا ترد هذه ا ل ت ح ي ة ب أ ح س ن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام ت ب ا ر ك س يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إ ل ي ه ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيكون أ و ل ما يسمعون منه تعالى أ ي ن عبادي أ ي ن عبادي الذين أ ط ا ع و ن ي بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد, هذا يوم المزيد فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ي لو لم أ ر ض عنكم لم أ س ك ن ك م جنتي هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ر ن ا وجهك ننظر إ ل ي ه فيكشف الرب جل جلاله الحجب و ي ت ج ل ا ل ه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أ ن الله عز وجل ق ض ا ء ل ا يحترقوا لاحترقوا لا ا اللهم إ ن ا نسالك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم اللهم انا ن س ل ك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء م ض ر ة ولا ف ت ن ة م ض ل ة أ ي ه ا المسلمون وحتى تتم الفرحه لاهل الجنه يناديهم الله عز وجل فيقول يا اهل الجنه هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا اهل النار هل تعرفون هذا فيشربون ئ و ي ن ظ ر و ن فيقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود ولا موت فيزداد اهل ا ل ج ن ة فرحا الى فرحهم ويا أ ه ل النار خلود ولا موت فيزدادون حزنا إ ل ى حزنهم ف ن س أ ل ك اللهم الفردوس ا ل أ ع ل ى نسالك اللهم الفردوس الاعلى نسالك اللهم الفردوس الاعلى بارك الله لي ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهاد المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى أ م ا بعد فيا أ ي ه ا المسلمون الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة محفوف بالمكاره إ ل ا أ ن المؤمن إ ذ ا علم ما فيها من النعم ا ل د ا ئ م ة واللذات الباقيه هانت عليه المكاره وسهلت عليه الطاعات وتيسر له السناب المحرمات ولم يبع ا ل ج ن ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل غ ا ل ي ة بالدنيا ا ل ف ا ن ي ة بل صبر في ا ل أ ي ا م ا ل ق ل ي ل ة و ا ل م د ة ا ل ق ص ي ر ة ليفوز ب ا ل خ ن و د ا ل أ ب د ي والنعيم السرمدي وطريق ا ل ج ن ة يحتاج إ ل ى م ج ا ه د ة النفس و م ج ا ه د ة شياطين ا ل إ ن س والجن ولا بد فيه من التضحيات ا ل م ا ل ي ة و ا ل ب د ن ي ة للفوز بها أ م حسنتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين أ ي ه ا المسلمون من الطبيعي أ ن يشتاق ل ل ج ن ة كل من سمع بها وعلم ما أ ع د فيها ولكن هل يكفي الشوق والتمني من غير تقديم أ س ب ا ب الوصول إ ل ي ه ا إ ن من, من يمني نفسه إ ن من يمني نفسه بالوصول إ ل ى ا ل ج ن ة ثم لا يسلك مسالكها ا ل م و ص ل ة إ ل ي ه ا لهو شخص غرته ا ل أ م ا ن ا ل ك ا ذ ب ة وخدعته الدنيا ا ل ف ا ن ي ة وسيرى انه باع ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعيش هو كاضغاث أ ح ل ا م م ش و ب بالنغص ممزوج بالغصص إ ن أ ض ح ك قليلا أ ب ك ى كثيرا و إ ن سر يوما أ ح ز ن شهورا آ ل ا م ه تزيد على لذاته و أ ح ز ا ن ه أ ض ع ا ف مسراته أ م ا الموفق فهو الذي علم ما خلق له وما اريد مي بايجاده, وما أريد بإيجاده وراى علم ا ل ج ن ة قد رفع فشمر ّ إ ل ي ه وصراطها المستقيم قد و ض ح فاستقام عليه علم أ س ب ا ب دخولها ف أ ت ى بها و أ س ب ا ب خسارتها فانتهى عنها فتعال اخي الحبيب نتذاكر ج م ل ة من موجبات ا ل ج ن ة مما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة و إ ن كان مدارها على ا ل إ ي م ا ن والتقوى والعمل الصالح الخالص لله الموافق ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تلك الموجبات ل ل ج ن ة توحيد الله تعالى و ا ل س ل ا م ة من الشرك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من عبد قال لا إ ل ه إ ل ا الله ثم مات على ذلك إ ل ا دخل ا ل ج ن ة متفق عليه ومن موجبات الجنان ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح يقول الله تعالى والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ومن موجبات الجنان ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والعمل به يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول ا ل ق ر آ ن يا رب حله فيلبس تاج ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا رب زده فيلبس ح ل ة ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا رب يا رب ارضى عنه فيرضى عنهم فيقال له ا ق ر أ و ر ق ى ويزداد بكل آ ي ة ح س ن ة رواه الترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ف أ ي ن التالون لكتاب الله أ ي ن التانون ب ا ل أ س ح ا ر اين التانون في أ ط ر ا ف النهار أ ي ن التانون لكتاب الله في أ ط ر ا ف النهار لقد وردت ف ض ا ئ ل لبعض ا ل آ ي ا ت أ و السور و أ ن ه ا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة أ و من ق ر أ ه ا بني له قصر في ا ل ج ن ة ك ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي دبر كل ص ل ا ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرا آ ي ة الكرسي في دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة لم يمنعه من دخول ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن يموت صحح وابن حبان وابن حجر ويقول صلى الله عليه وسلم من قرا قل هو الله أ ح د حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا ً في ا ل ج ن ة رواه أ ح م د وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي فهل تعجزك هذه, الأسباب؟ هل تعجزك هذه الاسباب وهل يكلفك شيئا ً ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي دبر كل ص ل ا ة إ ذ ن احرص على العمل ودع عنك التواني والكسل ومن موجبات ا ل ج ن ا ن أ ي ض ا ً ذكر الله عز وجل يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ن خ ل ة في ا ل ج ن ة رواه الترمذي وصححه ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما منكم من أ ح د يتوضا فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول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 فهل قلت هذا الذكر بعد انتهائك من كل وضوء حتى تفتح لك أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة ومن موجبات الجنان أ ي ض ا أ د ا ء ا ل ص ل ا ة فرضها ونفلها يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أ ت ى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة رواه أ ح م د وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة تطوعا غير ف ر ي ض ة إ ل ا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة رواه مسلم وهي أ ر ب ع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل ص ل ا ة الفجر فيا من يامن أ ر ه ق نفسهم بالعمل لبناء بيت في ا ل ح ي ا ة أ ي ش ق عليه أ ن تبني لك بيتا في ا ل ج ن ة بهذه الركعات التي لا تكلفك شيئا ولا تستغرق منك وقتا طويلا و إ ن سمت نفسك لتكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك ب ك ث ر ة السجود يقول ربيعه بن كعب رضي الله عنه كنت أ ب ي ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ت ه م بوضوئه وحاجته فقال لي سل سل حاجتك فقلت أ س أ ل ك مرافقتك في ا ل ج ن ة قال او غير ذلك أ و غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك ب ك ث ر ة السجود رواه مسلم ومن موجبات الجنان قيام الليل و إ ف ش ا ء السلام واطعام الطعام و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس أ ف ش ا ل س ل ا م و أ ط ع م ا ل ط ع ا م و ص ل ا ل أ ر ح ا م وصلوا بالليل والناس نيام تدخل ا ل ج ن ة بسلام رواه الترمذي وصححه ومن موجبات ا ل ج ن ة ا ل إ ن ف ا ق في وجوه الخير ا ل ك ث ي ر ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم لهم بها دخل ا ل ج ن ة رواه أ ح م د وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ومن موجبات ا ل ج ن ة أ ي ض ا التجاوز عن المعسرين يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن رجلا مات فدخل ا ل ج ن ة فقيل له ما كنت تعمل ما كنت تعمل فقال إ ن ي كنت أ ب ا ي ع الناس فكنت أ ن ظ ر المعسر واتجاوز في ا ل س ك ة أ و في النقد فغفر له رواه مسلم أ ي أ ن ه كان يسامح الناس في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير ومن موجبات الجنان والتي تدل على كرم الرحمن وواسع رحمته و أ ن الله عز وجل يدزي بالقليل الكثير إ م ا ط ة الاذى عن الطريق يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد ر أ ي ت رجلا يتقلب في ا ل ج ن ة في ش ج ر ة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم فلا تحقرن من ا ل أ ع م ا ل شيئا ولو أ ن تلقى اخاك بوجه طليق ومن, ومن موجبات الجنه والتي تغبط عليها ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ما قالها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ و ل من يفتح لهم باب ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن ه م ت أ ت ي ا م ر أ ة تبادرني ف أ ق و ل لها ما لك ومن أ ن ت فتقول أ ن ا ا م ر أ ة قعدت على أ ي ت ا م لي رواه أ ب و يعلى ب إ س ن ا د جيد فهنيئا لك هنيئا لك ي خ ت ا ه على هذه ا ل م ك ر م ة ا ل إ ل ه ي ة والمنحه ا ل ر ب ا ن ي ة ومن موجباتها أ ي ض ا س ل ا م ة الصدر من الحسد والحقد والغش للمسلمين يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لرجل من ا ل أ ن ص ا ر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم ا ل آ ن رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فطلعت أ ن ت الثلاث ف أ ر د ت أ ن آ و ي إ ل ي ك ل أ ن ظ ر ما عملك ف أ ق ت د ي بك فلم أ ر ك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هو إ ل ا ما ر أ ي ت الا اني لا أ ج د في نفسي ل أ ح د من المسلمين غشا ولا أ ح س د أ ح د احدا ولا أ س أ ح د على خير أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه فقال عبد الله هذه التي ب ل غ ت بك وهي التي لا نطيق رواه مسلم و أ خ ي ر ا من موجبات ج ن ة الرحمن التوبه ة إ ل ي اليه ت و ب ة إ ل و ا ل ع و د ة إ ل ي ه يقول الله تبارك وتعالى إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون شيئا ويقول الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت و ب و ا إ ل ى الله ت و ب ة نصوحا عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر فعجل ب ا ل ت و ب ة أخي اخي ل عجل بالتوبة ح ب ب ي أ الحبيب ودع عنك التسويف ف ا ل ح ي ا ة ق ص ي ر ة والموت ي أ ت ي بغته أ خ ي المسلم هذه بعض ا ل أ س ب ا ب التي توصلك إ ل ى ج ن ة النعيم فهيا اخي قم إ ل ي ه ا وحافظ عليها ولازم فعلها لتكون من أ ه ل ه ا مع م ل ا ز م ة ا ل أ ص ل ا ل أ ص ي ل من هذا الدين العظيم من صدق ا ل إ ي م ا ن وحسن المعتقد و ص ح ة القصد و م و ا ف ق ة المنهج الذي جاء به خير البشر صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين اللهم إ ن ا نسالك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم انا نسالك لذه النظر ي الى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا ن بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين بالمعروف ا م ي ن وعن المنكر ناهين يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان العظيم فاجمعنا ووالدينا في الفردوس ا ل أ ع ل ى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا يا رب العالمين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزى الله الشيخ خير الجزاء فلقد حرك النفوس وشحذ الهمم و أ س م ع ا ل آ ذ ا ن فعجل عجل يا أ خ ا ن ا ب ا ل ت و ب ة و ع ل م أ ن الله يفرح بتوبتك ولا تجعل من ذنوبك خندقا يحاصرك فيمنعك من ا ل ع و د ة إ ل ى ربك إ ن ه ا د ع و ة للدخول إ ل ى الباب باب ا ل ج ن ة فمن ي د خ ل ا ل باب فمن يدخل والعبد المسيء الى متى تفني زمانك في ع س ا وتقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في ر و ا س ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي بالرياض سته سبعه ودائما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته